صورة يوسف اشرق وجهك صار العالم ذهب ذهب ضحكة عين الجنة ونورك سدوابواب سدوابواب بالله صورة يوسف اشرق وجهك صار العالم ذهب ذهب ذهب ضحكت عين الجنه ونورك سد ابواب اللغه يا حسنك نور يالشامة تحسنك نار نار نار وشواق عليك وشواق عليك بتغاض أغن واش واقع عليك ترى يوسف اشرف وجهك صار العالم ذغب ضحكت عين الجنه ونورك سد ابواب اللهب يوسف اشرف وجهك صار العالم ذغب ضحكت عين الجنه ونورك سد ابواب اللهب يا الشامه حسنك نار راحش خوف في لهفه خوفي نبض حروفي بتغني الامال في لهفه خوفي نبض حروفي بتغني الامال وبوحي الدلال صوره عشقك شال وقدم العوصه اكثر وجال حدر اسمك ما ج جروح وما فارق قلب وانا وشهر اشواقك عايش ليه يحط لي بحب مغرم بيك وما في غيرك يسكن هذا القلب وفي دلال المحتار واش واقع عليك تغار شوق عليك الله <متحدث> بين عيوني لقيتك جاني شوق ضلوني صور لي الالهام عيوني لقيتك شوق هامت بيك قلبي ما القى يا روح الاسلام انشد عم صبر وتحكي لك ساعات الايام مصحف كفضي وبنس قلبي اسرارك تنزل ترسم وجهك فوق خدودي دمعات اللي تهل من كل هاي الامطار واشواق عليك تغا غروب شفاتك غبوصافك كل شافك ظل متحيّر بيك غروب شفاتك غبوصافك كل الشافك ظل متحيّر بيك وانا بخاف عليك مجنون ثاني كل همس تناجي عايش بكولك ثاني مع مني بس كلمه لبي يا حلو ياك سنين لا حاجز او حد مالك روح وساكن عيني وقلبي لك محبه غيرك لا ما اختار وش واقعه <تصحيح> عليك تغار <تصحيح> <المكتنين> يشرق وجهك صار العالم ذهب صد موابل له يا شام الحزنك نام وش واقعه عليك يشهد ربي وحدك حبي الغيرك قلبي ما عرف لا هيها يشهد ربي وحدك حبي الغيرك قلبي ما عرف لا هيها انشد سر الثاء هو اللي ينقذ بعد اصدر الروح تبات عاشق عارف بك وهايم قلت تجري الشدات ادري جانك يوم وخلوا ابعي بعود الدم يوسف شرياني وبحبك نشيد ارحمني يا كران واشواق عليك تغار تغار تشرق عرشك نظي حبك فرضي للرب ارضي بهالحب يا محبوب عرشك نظي حبك فرضي للرب ارضي بهالحب يا محبوب شمعة عمرك ذوب سر عشقك منسوب من الله مكتوب عهدي ب مطلوب من يوم الدره نحففت وعنك لا ما طول اسكنها جوم لساني ويرتل ذكرك عاشقاني وعبدك افه ومرهون بأمرك يا من مثلك ما صار وشوقي عليك تغا للشاعر سيف الذبحاوي